الأم بعيني غات القاسر التوفيق بلا ريب وببهجة بسمتي, بسمتي غات الدرجات, الدرجات بدر لله, لله, بادر لله, بادر لله ولا, ولا تبقى محروما في غيظ ذم. اياك بني من الدنيا إن غرت لا تبقي خيرا فسياجك يا ولدي بر يحميك الفتنه والشر بر الأبوين يقيك من الزلات ويمنحك الأجر تؤثر زوجك يا ولدي فالحكمة تقطع غيرتها أعطي الابوين حقوقهما وكذاك الزوجة gen.